لا ضالين ولا مضلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 اشهد ان محمد الرسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة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 أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد.